الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد لا تحن شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما بكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلاب فسقا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشرون اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَايِحِ مُكَلِّبِينَ تَعَلِّمُونَهُنَّ فَعَلِّمُونَهُم فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لَكُمْ الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والالْمُحْصَناتُ من المؤمنِنات والالْمَحْصناتُ مِنَ الذي نَوطُ كتابَ منِن قَبلِكُم إذ آتَيتمون أجورَهُ مححسنينيرَ مساافحين مححْسنينَ وَيرَ مساافحين وَلا متخذي ومن يكفر بالإيمان فقد حرق عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَاقِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْتَعَبَيْنِ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 تَََّمُ صعيدَ طَباًا فَسَح بوجوهكُم وَأَذكُم مِن ماَا يريد اللههُ لجعل عَلَكُمْ مِن حَجِ وَلَك يريد لوقَههِرَكُمْ وَك يريد لوقَهَِكُمْ وَيوتَّ نِعَمَتَهُ عَلَكُم عَكُم تَشكُون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 لا يجرمن لكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا وأجر عظيم والذين كفروا وكذروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم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 وَقَالَ اللهَّ إِ مَعَكُمْ لإِنْ أَقَنْكُْ صْوَلَ تَ وَآتَيتُ مُزَّكاتَ وَآمَنتُمْ بِعوسُي وَعَزَّوْتُمُهُم وَعَزَّوْتُهُهُم وَأَقَرَبْتُمَّهَا خَضًا حَسَنَ لَكَِّرًا عَنكُمْ سَاتِكُمْ وَلَأُدِخِلًَاكُمْ وَلَادْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً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 يهدي به الله من اتبع ركوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم, ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خَلَقَ خلق يغفر لمن يشاء سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا أَن تَقُولُوا مَا جاءنا من بشير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 وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتبوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما لَبِيرِينَ وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمْ فإذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا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 وَنُعِلَيهِمْ نَبَأُ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذْكُرْ وَبَأْ قُبْلَنَا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسرت إلي يبك لتقتلني ما أنا بلاسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أريد أن تبوء بإثني وإثنك فتكون من أصحاب النار. وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا 124. أعجت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء فأخي فأصبح من النادمين 125. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما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 ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل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 منها ولهم عذاب مقيم والسارف والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن إِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في القفل من الذين قالوا آمنا بأكواههم ولم تقمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم الآخرين لم يأتوا يحلفون الكلمة من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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نُّرْ سَمَّعُوا لِلْكَذِبِ اتَّكَالُونَ لِلصُّحْفِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْءَ وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أن فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب وَلَا تَخْشَوُوا النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَنِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آتارهم عيسى بن بريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجين فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى, وهدى وموعظة للمتقين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 واحِدَةٌ وَلَا كِنَّ يَبُلْ وَكُنْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ واحذرهم،, وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَيَتَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَ بِبَعْضِ ذُوهُمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ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 فيصبحوا على مَا أسروا في أنفسهم نادهين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حرقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا تَدمكعَذين فَسَوفَ يأتِ الَّ بقوم يحبّون وَحبونَ فسَوفَ يَأ الَّ بقوم يحبّون وَحبّون وأَذَِّ على المُّينَ آعزَّة على الكافرين يجبونَ في سب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 الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديكم إلى الصلاة اتخذوها هجوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبِلُ وَأَنَّ أَجْفَرَكُمْ فَاسِكُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّوكُمْ بِشَرْهِ مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةً عِندَ اللَّهِ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 وهم قد خردوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليم السحر لبز ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عما قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الصُّحْثَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَا اللَّهُمَّ مَنْ لُولَهُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَا مَبْسُوطَتَانِ خَفِّقْ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّكَ ربك فريانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أرقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِهِمْ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 اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدُنَّكَ فِيهِ شَيْئًا مِّنَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ربك كفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ثُمَّ تَبَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ ظَهِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ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 124. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يكون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أديم 125. يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا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 إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسفون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيذ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا كُونَنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فآثابهم الله جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات مَا أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يَأْخُذُكُم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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في القمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعبوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا, ثم اتقوا وآمنوا ثم وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاطر بالغيب فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْ تُمْحُونَ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ, به زَوَاعَ دِلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ 129. أو كفارة طعام مساكين أو عبل ذلك صياما ليذوق وبال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذنفقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البل لما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلام لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله رفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما كبدوا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 لَكُمْ تَسْكُنٌ وَإِن تَسْأَلُوا عَن مَّاحِيَن يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدِ لَكُمْ تُبْدِ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَنَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكرب وأثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضلكم من ضل إذا اهتديتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَاهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَحِينَ الْوَصِيَّةِ ثَنَانِ ذَوَا عَدْلٍ منكم. اثنان صَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَ وَمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّتُنَا لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّتُنَا لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إلا ائذا الذين الآثمين فيلعوا على انه مستحقا اثما فاخران يكونان مقامهما فاخران يكونان مقامهما من الذين استحق عليهم الاولياء فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَبَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمَا الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَبْنَا أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجِهِهِا أَوْ يَخَاطُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْتَ أي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 كب روح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والاذ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواليين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قَالَ الحواليين ذِكْرُ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَاءً دَامًا مِنَ السَّمَاءِ قَالَتْ أَتَقَوَّلُ عَلَى اللَّهِ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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازحين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذره عذابا لا أعذره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 عَلَمُوا مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُمْ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْ تُعَالِي عَلَيْهِمْ شِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا إذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله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 شيء قدير